ان الذين يحددون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين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 إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقون اليهم بالموده وقد وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 ايذا يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسانتهم إلَيْكُمْ بالسوء وَوَدُّ لو تكفرون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 إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لا لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير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 يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فتمتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان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 وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُم مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَد فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ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 قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل فآمن من بني إسرائيل وكفر الطائفة فايدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين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 والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إن زعمتم, إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لله مِنْ دُونِ النَّاسِ فتمنوا الموت فتمنوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولا يتمنوا له ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرضون منه فانه ملاقيكم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 وَإِذَا رَأَوُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُ وَلِيَ فَاضْطُوِ إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ التِجَارَةِ اللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ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 انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفْكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْا وَرُؤُوسُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ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 والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم واطيع الله واطيع الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين امنوا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 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم, ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن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 ولا تضابوهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف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 ازواجا خيرا من مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات تائبات وابكر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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَت رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمْرِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريم ابنة عمران التي أحصنت سرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين قدق الله العظيم جبستي <تصفيق> ختم بديني ما مستيق قرآن خير شيخ صعد غاملي